اللهم اشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات لقد وصينا الذين أولوا وَإِن تَتْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَانِ ولله ما في السماوات وما في الأرض ولو قد وصينا الذين تَنقُمُ <تصفيق> الله وَإِذْ دِنَ لَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا إِنْ يَشَأْ يُنْهِبِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى من كان اللهُ السَّمِيعُ امين ربك في شوق انت اد الله ولوعلى این یکن غنياً او فقیراً فالله اولا به ماء فلا تتبع الهوان برنطن الله كان بما تعملون والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب وَمَن يَعْمَلْ بالله يُجْزَ این الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدادوا کفراً لم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء وَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العزة فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا صدق الله العلي العظيم